عرفنا فيما مضى أن المؤتلف والمختلف هو ما تتفق فيه الأسماء من حيث الصورة والصيغة وتختلف من حيث النطق والعبارة فتختلف فتختلف الألفاظ خطا وتختلف نطقا هذا هو المؤتلف والمختلف وقد مر في الأبيات السابقة. قبل هذه الابيات التي بدأنا بها هذا اليوم أمثلة عديدة للمؤتلف والمختلف فغير مقيدة بكتاب معين بل هي عامة وليست مخصوصة بشيء من الكتب ولما فرغ السيوطي من ذكر هذه الأمثلة التي هي ليست مقيدة بكتب معينة شرع بعد ذلك بذكر أمثلة من المؤتلف والمختلف مقيدة في كتب ومخصوصة في كتب معينة فبدأ بما اختص به صحيح البخاري مما هو مؤتلف ومختلف فذكر أبيات عديدة تبلغ واحدا وأربعين بيتا كلها تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وعلى هذا فهذه الأبيات العشرة التي سمعناها هي من جملة واحد وأربعين بيتا تشمل على أمثلة عديدة من المؤتلف والمختلف خاصة في صحيح الإمام البخاري وهذه الأبيات يقول السيوطي ومن هنا خص صحيح الجعفي يعني من هذا الموضع وما يذكر بعد هذا الموضع فإنه خاص بصحيح الجعفي وصحيح الإمام البخاري والجعفي نسبة للإمام البخاري إلى قبيلة وهذه النسبة هي نسبة ولاء وليست نسبة نسب وذلك أن أحد أجداد المغير أحد, أحد أجداد البخاري وهو المغير ابن برديزبة أسلم على يدي رجل من الجعفيين فنسب ذلك الجد وفروعه إلى الجعفيين ولاء والولاء يكون بالإسلام ويكون بالحلف ويكون بالعتق فكل هذه أنواع للولاء والذي معنا نسبة البخاري إلى الجعفيين نسبة ولا وليست نسبة نسب فما يأتي بعد هذا البيت من أمثلة يختص بها صحيح الامام البخاري وهي من قبيل المؤتلف والمختلف فيقول كل ما فيه من كل ما فيه مما على صورة يسار وبشار كل ما فيه فهو يسار بالياء والسين والالف والراء الا والد محمد بن بشار بشار فانه بالباء والشين والالف والراء فكل ما في صحيح البخاري على هذه الصورة يسار وبشار بشار اسم لشخص واحد في صحيح البخاري هو والد محمد الملقب غندار الملقب بندار محمد بن بشار الملقب بندار فوالده بشار وهو في الرسم مثل يسار من حيث الرسم وإنما الفرق بالنقط والشكل الفرق بين النقط والشكل وإلا فصورة الخط واحدة صورة الخط واحدة والفرق بالنقط والشكل بين يسار وبشار شخص واحد جاء بلفظ بشار وهو والد محمد بن بشار المنقذ بن دار محمد بن بشار شيخ اصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة اصحاب الكتب الستة روى عنه عن محمد بن بشار مباشرة وبدون واسطة والد محمد بن بشار بشار هو الشخص الوحيد بهذه الصيغة ومن عداه فانه يسار من عداه بصع البخاري فانه يسار إذا من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري يسار وبشار فما في صحيح البخاري من هذه الصورة شخص واحد هو بشار والد محمد بن بشار ومن عداه فهو يسار ومن عداه والد محمد بن بشار بشار فهو يسار الشذي يقول وكل ما فيه فقل يسار إلا أبا محمد بشار وكل ما فيه أي في صحيح البخاري فهو يسار إلا والد محمد بشار إلا والد محمد المنقب بن دار والده اسمه بشار فهو شخص واحد والد محمد بن بشار بهذه الصيغة وكل من عداه فهو يسار ومن عدا هذا الرجل الواحد فهو يسار ويسار وبشار من قبيل المؤتلف والمختلف يتفق اللفظان بالرسم والصورة ويختلفان بالشكل والنقط بالشكل والنقط بشار باء وشين ويسار ياء يوسين مهملة. اللي شيخ. أيوة. نعم. اللي جد قبل هذا الأخيف جد مكرز مكرز ابن حفص ابن الأخيف. فشخص واحد بهذه الصيغة هو الأخيف وهو جد مكرز ابن حفص. ابن الأخيف جده منعد ذلك الأحنف يعني سواه الأحنف لأن صيغة الأحنف والأخيف رسمها واحد الأخيف بالخاء والياء والأحنف بالحاء والنون فالرسم واحد والنطق يختلف والفرق انما هو بالنقط فقط وليس بالشكل لأن الأخيف والأحنف شكلها واحد ورسمها واحد والنقط فيها مختلف فما في البخاري شخص واحد يقال له الأخيف وهو جد مكرز ابن حفص الذي هو الأخيف غيره الأحنف بالحاء والنون ثم الأقلح بالقاف بالقاف كنية كنية يحيى هو كنية جد عاصم بن كنية عاصم وعاصم ابن ثابت ابن ابي الاقلح عاصم ابن ثابت ابن ابي الاقلح فجده يقال له ابو الاقلح والاقلح بالقاف من عدا الأقلح الأفلح من عداه الأفلح إذن هما الأفضاني احدهما الأخيص شخص واحد وهو جد مكرز بن حفص والثالث والثاني الأقلح وهي كنيه لجد عاصم بن ثابت فكل منهما جد إلا أن أحدهما بالاسم والثاني بالكنية وهما من الأفراد بهذه الصيغة الأخيف شخص واحد وأبو الأقلح شخص واحد ومن عدا هذين الأحنف والأفلح الأحنف والأفلح المازني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بصر فعلمي ثم ذكر بشر وبشر فبصر بالباء والسين والراء ثلاثة أشخاص في صحيح البخاري ومن عداهم فهو بش فهو بشر بالباء والشين من عدا هؤلاء الثلاثة المازني الذي هو عبد الله بن بشر بشر صحابي ابن صحابي والذي في صحيح البخاري هو عبد الله ابن بشر المازني وليس بشر بشر نعم هو والد والد عبد الله والذي له روايه في صحيح البخاري وله ذكر في صحيح البخاري هو عبد الله بن بشر عبد الله بن بشر المالغني الذي هو بشر والد عبد الله بن بشر هو بالباء والسين والراء وكذلك ثاني وابن عبيد الله وابن ع... لا قبلها سعيد الحضرمي وابن سعيد الحضرمي بشر بن سعيد الحضرمي بشر بن سعيد الحضرمي هذا هو الثاني بالباء والسين والراء والثالث بشر بن عبيد الله الحضرمي ايضا فهؤلاء الثلاثه بشر اثنان واحد اب ابو عبد الله عبد الله بن بشر واثنان بسر ابن عبيد الله وبشر ابن وبصر بن سعيد الحضرمي وهما حضرميان بسر بن سعيد الحضرمي وبسر بن عبيد الله الحضرمي هذه الألفاظ الثلاثة بالباء والسين والراء منعد هؤلاء الثلاثة فهو بشر منعد هؤلاء الثلاثة فهو بشر بالباء والشين والراء وكل ما جاء في صحيح البخاري من لفظ بسر هؤلاء الثلاثة الأشخاص ومن عداهم فهو بلفظ بشر بالباء والشين والراء وهما من قبيل المؤتلف والمختلف بشر وبشر, وبشر الفرق بينهما الرسم والنقط الرسم النقط والشكل لأن بسر بغم الباء وسكون السين وبشر بتسر الباء والشين المعجمة أساتنة فالفرق بالشكل والناقط بالشكل والناقط بسر وبشر بسر ثلاثة وبشر عدا هؤلاء الثلاثة وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح الإمام البخاري أيها وابن يشار وابن كعب قل شيء وقل يسير في ابن عمرو وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير في ابن عمرو او اسير ثم ذكر بشير, بشير ويسير وبشير وهذه الالفاظ الثلاثه من قبيل المؤتلف والمختلف رسمها واحد والفرق بينها بالنقط والشكل، فبشير وبشير الفرق هو بالشكل والنقط متفق، النقط متفق بشير وبشير النقط نقطة واحدة، ولكن من حيث الشكل يختلف في مصغر وفي مكبر بشير وبشير. ويسير أيضا مثلها, مثلها من حيث الرسم إلا أنها بالياء والسين والياء فهذه ثلاثة ألفاظ بشير وبشير ويسير وهذا على أن اسمه يسير وفيه أسير وهذه يعني ويقال فيه أيضا أسير وهذه لا, لا تلتبس او ليست من قبيل المؤتلف والمختلف ليست من قبيل المؤتلف والمختلف لان اسير تختلف عن بشير وبشير لان هذه همزة وذباء ولكن الاتلاف والاختلاف يأتي بيوسير وبشير وبشير فبشير شخصان ما كان فيه من هذه الصيغة فبشير شخصان ويسير شخص واحد ومن عداهم فهو بشير ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو بشير قال وابن يسار وابن كعب قل بشير بشير بن يسار وبشير بن كعب شخصان بلفظ بشير في صحيح البخاري ويسير بن عمر على أنه بالياء أما على أنه بالهمزه فإنه لا يكون من قبيل المؤتلف والمختلف لا يكون من قبيل المؤتلف والمختلف مع بشير وبشير وإنما الذي يأتلف ويختلف مع بشير وبشير هو يسير لأن الرسم واحد والفرق الفرق والشكل والفرق بالنقط والشكل فبشير ابن يسار وبشير بن كعد ويسير بن عمر هذه الفاظ من قبيل المؤتلف المختلف ومن سوى هؤلاء الثلاثة فهو بشير فهو بشير ابو بصير الثقفي مكبر وابن أبي الأشعة نونا صغر ثم ذكر بصير ونصير بصير ونصير فأبو بصير صحابي له ذكر في صل العديبية ونصير بالنون بن أبلاشعت نعم نصير بن أبلاشعت بالنون والصاد والياء مصغر نصير فرسم بشي بصير وبو نصير واحد والفرق بالنقطي النقط والشكل فبصير بالباء المفتوحه والصاد المكسوره والياء ساكنه ونصير بالنون المضمومه والصاد المفتوحه والياء الساكنه واخر الجميع راء فهو من قبيل المؤتلف والمختلف ابو بصير ونصير بن ابي اشعاع هذان اسماني بينهما اتلاف واختلاف بصير ونصير بصير ونصير أيوة قل وبشر وابن صباح براء بزار, beş... بزار والنصري براء براء براء بزار والنصري بالنون عراء ثم ذكر البزار البزار الب... الب... الب... الب... الب... الب... الب... الب والبزات البزار والبزاج والاخواني من قبيل المؤتلف والمختلف الفرق بينهما الراء والزاي بزار بزاج اخره زاي أو آخره راء فذكر ان ما في صحيح البخاري ثلاث اشخاص هم بالراء وغيرهم بالزاي ثلاث اشخاص بالراء آخره الكلمة راء ومن عداهم فهو بالزاي بالزار وبالزاز فالبزار منهم يحيى بن محمد بن السكن يحيى محمد بن السكن البزار بشر بن ثابت, و... بشر بن ثابت. وبشر بن ثابت البزار والحسن ابن ابن صباح البزار والحسن ابن صباح البزار هؤلاء ثلاثة اخر الكلمه را ومن عداهم في صحيح البخاري فهو بزاز بالزاي فهو بزاز وبالزاي اذا ثلاثه جاءوا على هذه الهيئه والصفه التي هي بزار ومن عدا هؤلاء الثلاثه فهو بزاز وبزار وبزاز من قبيل المؤتلف والمختلف وهذه نسبة يعني بزار نسبة لمن يستخرج الزيت من البذور وال والبزاز لمن يبيع البز لمن يبيع البز الأحنف والأفلاح الماجني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بشر فعلمي ثم ذكر بسر وبشر فبسر بالباء والسين والراء ثلاثة أشخاص في صحيح البخاري ومن عداهم فهو بش... ب... ب... فهو بشر بالباء والشين، من عدا هؤلاء الثلاثة المازني الذي هو عبد الله بن بشر، بسر صحابي ابن صحابي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 بسر بن عبيد الله الحضرمي أيضا فهؤلاء الثلاثة بسر اثنان واحد اب ابو عبد الله عبد الله بن بسر واثنان بسر ابن عبيد الله وبسر ابن وبسر بن سعيد الحضرمي وهما حضرميان، بسر بن سعيد الحضرمي وبسر بن عبد الله الحضرمي، هذه الألفاظ الثلاثة بالباء والسين والراء، من عدا هؤلاء الثلاثة فهو بشر، من هؤلاء الثلاثة فهو بشر بالباء والسين والراء، وكل ما جاء في صحيح البخاري من لفظ بسر هؤلاء الثلاثة الأشخاص، ومن عداهم.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 فالفرق بالشكل والنقط بالشكل والنقط بسر وبشر بشر ثلاثة وبشر من عدا هؤلاء الثلاثة وهذا من قبيل المختلف والمختلف في صحيح الإمام البخاري أيوة. وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير في ابن عمر وابنه. وابن يسار وابن كعب قل بشير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 الفرق هو بالشكل والنقط متفق النقط متفق بشير وبشير النقط النقط واحدة ولكن من حيث الشكل يختلف في مصغر وفي مكبر بشير وبشير ويسير ايضا مثلها, مثلها من حيث الرسم الا انها بالياء والسين والياء فهذه ثلاثه الفاظ بشير وبشير ويسير وهذا على ان اسمه يسير وفيه اسير وهذه يعني ويقال فيه ايضا أسير وهذه لا لا تركب او ليست من قبيل المؤتلف والمختلف ليست من قبيل المؤتلف والمختلف لأن اسير تختلف عن بشير وبشير لأن هذه همزة وذباء ولكن الاتلاف والاختلاف يأتي بيسير وبشير وبشير فبشير شخصان ما كان فيه من هذه الصيغة فبشير شخصان ويسير شخص واحد ومن عداهم فهو بشير ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو بشير ايش وابن يسار وابن كعب قل بشير بشير بن يسار وبشير بن كعب شخصان بلفظ بشير في صحيه البخاري ويسير بن عمر على انه بالياء اما على انه بالهندى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 ونصير بالنون بن ابي اشعث نعم ماشي نصير بن ابي اشعث بالنون والصاد والياء مصغر نصير فرسم بشيء قصير وبنصير واحد والفرق بالنقطة والشكل فبصير بالباء المفتوحة والصاد المكسوره والياء الساكنة ونصير بن نون والصاد المفتوحة والياء الساكنه وآخر الجميع راع فهو من قبيل المؤتلف والمختلف ابو بصير ونصير بن ابي أشعك هذان اسماني بينهما أتلاف واختلاف